ربنا أغذر لنا ولإخواننا الذين سدقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا الذين آمنوا ربنا إن رؤوا في ربنا أغذر لي ولوالتي وللمؤمنين يوم يقوم الحسن ربنا لا تجعلنا افتنة للقوم ولا ولجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا أبرغ علينا صدرا وتوفنا مسلمين ربنا تقبل من لغة المؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا لا تشعلنا افتنة للقوم الظالمين ولجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا أبرغ علينا صدرا وتوفنا مسلمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأن تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وارزقنا علم ينفعنا واستعلم عسلنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العليم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 قال الله تبارك وتعالى في سورة النساء يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر او جاء احد منكم من الغائط أو لامستموا النساء فان تجدوا ما فكانوا مائدة طيبة وكذلك قال الله تبارك وتعالى في سورة المائدة اذكروا وان كنتم نظر على سفر او ولعندستم النساء ان تتم صعيدا طيبه بوجوهكم منه وكذلك قال الله تبارك وتعالى في سورة النساء ولا تقتلوا ان الله كان بكم الله تبارك وتعالى في سورة محمد صلى الله عليه وسلم ولا تبطلوا اعمالكم قال الله تبارك وتعالى في سوره المائده والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهم جزاء بما كسبانك من الله وقوله تبارك وتعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء في سوره البين والأصل فيه من الحاديث قال صلى الله عليه وسلم الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من رواية جابر بن عبد الله قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطيت خمسا لم يطهن أحد من الأنبياء وسرت بالروبي وجعلت لي الأرض مسجدا فأيما رجل, رجل أدركت الصلاة فليصد وحلت لي المغاني ولم تحل لأحد قبلي وعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة وحديث حذيفه رضي الله عنه عند مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلتنا للأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إن لم نجد الماء حديث علي رضي الله عنه عند أحمد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطيت ما لم يعطى أحد من الأنبياء نصرت بالرعب واعطيت مفاتيح الارض وسميت أحمد وجعل لي التراب طهورا وجعلت أمتي خير الأمم حديث عمار بن ياسر عند الشيخين قال بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرقت في الصعيد كما تتمرأ الداب. فلما أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت له ذلك فقال إن ما يكفيك أن تقول هكذا بيديك وضرب بيده العرب ثم مسح الشمال باليمين ووجهه ومسح ثم مسح الشمال باليمين وجهه وظاهرة كفه وفي رواية للبخاري ان طرب بيده الارض ان نفخ ان مسح بما وجهه وكفه وفي رواية البي داود ومسح بيديه الى الرسين وفي روايه لابي داود ومسح الى الابطين وفي روايه احمد ضرب ضربه واحده مسح بها وجهه وكفيه وحديث بن عمر رضي الله عنه عند الدار قطين ورجح لئمة وقفها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمون ضربتان ضربة للوجه وضربة لليد ومذل هو حديث جابر عند البهقي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمون ضربتان ضربة للوجه وضربة لدي وحديث الوراة رضي الله عنه عند البزار وصححه للقطان، القطان ورجح الدار قطني وقفة إرسالة شح ارساله. كما قال ابن حجر قال فيه أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد وضوء المسلم وإلّا لم يجد الماء عشر فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته وحديه أبي ذر رضي الله عنه عند الترمذي وحسنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد طهور المسلمين وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك حب وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند أبي داود والنساء قال خرج رجلان في سفر فأدركتهم الصلاة وليس معهما ماء فتأمنا وصلى ثم وجد الماء في الوقت فعاد أحدهما الصلاة والوضو ولم يعيد الآخر فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك له فقال الذي لم يعيد الصلاة أخذت السنة وأجزت كصلاتك، وقال الذي أعاد الصلاة لك الأجر مرتين. حديث من عبداس رضي الله عنه عند الدار قطني موقوفا رفعه البزار وصححه ابن خزيمته والحاف. قال في قبل الله تبارك وتعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر قال الرجل تكون به الشراحة أو القروح في سبيل الله فيجنب فيخاف إن اقتسل أن يموت فيتأمم حديثه عليا نظير الله عنه عند بنماجه بالسنة ضعيف عجيب جدا قال كسرت إحدى زنديف ثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما نبي أنصحه على الجبائر وحديثه ااا جابر مضي الله عنه ان أبي داود والدارق وقال فيه جابر كنا في سفر فشج أحدنا فأجنب فسأل أصحابه هل تجدون هذه رخصة في التأمون؟ قالوا لا نجد لك رخصة وأنت تستطيع أن تقتسل فاقتسل فمات فذكر ذلك الرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قتلوه قتلهم الله هل لا سألوا لم يعلموا انما شفاء إنما كان يكفيه ان يمسح أن ويعصب جرحه بخلقه ثم يمسح عليه ويقصد سائر جسده وكما قال صلى الله عليه وسلم واختلف في صحة هذا الحديث لأنه اختلف في عاويه اختلف, اختلف على جابر فيه وحديث بن عباس رضي الله عنه قال من السنه أن لا يصلي الرجل بالتيمم الا صلاة العافيه ويتيمم للصلاه الاخرى حديث اخرجه الدار لكنه ضعيف من هذه الأحاديث كذلك حديث عمران بن حسين رضي الله عنه عند الشيخين قال كنا في سفجنا بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو برجل منعزل قال ما لك لم تصلي قال أعطابتني جنابة والأمان قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. حديث عمران حديث عمر بن العاص عند أحمد والدار قبني قال لم قال إنه لم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات السلاسي أجنبته في ليلة باردة شديدة. فأشفقت إن أنا اقتسلت أن اموت فتيممت وصليت بأصحابي الصبح فلما قدمنا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عمر أصليت بأصحابك وأنت جنوك فقلت أجنبت في لية باردة تذكرت قبل الله تبارك وتعالى ولا تقتلوا عن مفسكم إن الله كان لكم رحيمة فتمنت وصليت به فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا وحديث أبي ذر رضي الله عنه عنده أحمد قال استويت في المدينة فأمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبل فكنت فيها فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت هلك أبو ذر قال ما حالك قلت قال ما حالك قلت قال ما حالك قلت أصيب أقترف أصيب الجنابة وليس مع قال الصعيد عور من لم يجد الماء عشرة سنين. وحديثه عن ابن شعيب بن عن جده أنت أحمد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شوئيت لي العرض ومسد وطعور أي حينما أدركتي صلاة تمسحت وصليت وحديثه بإمامته عند أحمد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شعيت لي عضو مسجد وطهر فعندما أدركت الصلاة رجلا من أمتي فعنده نسجده وعنده طهور وحديث عائشة رضي الله عنها عند الجماعة إلا قالت استعرت قلادة من أسماء فهلكت فبعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبها رجلين فالرسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبها رجال فادركتهم الصلاه وليس معهم فصلوا في غير وضوء غير وضوء فلما قدموا شكوا ذلك الرسول الله صلى الله عليه وسلم فنسلت ايهتين ان الله عز وجل ايات التيم حديث عائشه عند الشيخين في في قصة ضياعي فقدها وضقاي الجيش مع, مع فضيع عقبها حين ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم هو معها هو الجيش وليس معهما وليس علامة فنزلت آية التعمم قال سيدنا محمد ما هي بأول بركتكم ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر وكذلك حديث أبي جامن بالحارث عند مسلم وفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل فلقيه عجل سلم عليه فلم يرد عليه حتى مسحة ضرب يديه بالجتعار ومسح لهمها وجهه ويديه وقيرها من الأحاديث قال احتئمم ذو مرض وسفر أبيح لفرض ونفر احتئمم ذو مرض ويسافرين وبيحة لمرض لو مرض ويسافرين وبيحة لغرض ونفري يعني أن أنه أن المريضة الذي لا يستطيع استعمال الماء ويسافر الذي لا يستطيع استعمال الماء أو لا يجده إذا كان سفره سفرا مباحا يجوز لهم الانتقال من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية يعني أنه ما تغني عنهم الطهارة الترابية إذا عجزا عن استعمال الماء نعم يتيمم وسفرين وبحق لفرض ونهل لفرض من لفرض ونهل المريض يتيمم من الفرع أعضاء من النوافذ نهل لا يستطيع استمع المن ولمسافر من النوافذ وليفر يتيمم ولن يتنف معناها نعم يتنف المستقلة معناها إذا للناس وإذا يفترض الاتيمم الفرد وينف البيبي تيمم وإذا تيمم إذا تيمم له أن يتنفل. أن يصل نور لكنه إذا تيمم من لا يصلي به الا فرطاً واحدا عند مالك وإذا تهم من النفي يصلي به ولا؟ يعني من النفل لا يصلي به عند مالك المساله فيها أقوى أما بالنسبة لي التهم قال أبو حنيفته وداود الظاهري يتعنم ك الطاوله وبالتالي يجوز للانسان ان يتعنم قبل الوقت ولا ينتقد الا بنواقض الوضوء و يصلي به ما شاء من النوافل والفرائض بالتالي هو بمنزلة الأطوال وستدلوا بهذا الحديث حديث به رأينا الصعيد حديث بهذا الحديث الصعيد التعور المسلمين المسلم على وضوء المسلمين وإنما يجد المعشرة السنين قال مالك الشافعي و الجواب لا الطهاره الترابيه ليست كالطهاره المعينه وإنما يستباح بها الممنوع فقط ولهذا لكنها مختلفه فأحمد عنده أنها تصلى بها يصلي بها ما شاء من الفروض بالشرط يتم بعد دخول الوقت لا يتم وإلى بعد دخول الوقت يتم بالفرض إلى بعد الدخول وقت، ياتي من بعد يصلي بها ما شاء من يصلي ما ما يخرج الوقت به الحاضرات، عند مالك ف... ف... والشافعي فهو لا يصلى به الفرائض إلا فرض واحد ولكنه إذا الف... أتيم من الفرق يستطيع أن يصلي ما شاء من النافر ويأتيم من النافرة لا يستطيع أن يصلي الفرض وكذلك عند عحمد يأتيم من النفر لا يستطيع أن يصلي به له لماذا؟ لا لأن لأن لأن المتأمّم للنفّل يستبيح السنة يستبيح السنة فاستباحته للسنة هذه النية نية استباحة السنة لا يدخل فيها استباحة الفم يعني لا يدخل فيها استباحة الفم لا يدخل فيها استباحة الفم وبالتالي لا يمكنه أن يصلية بتامم الذي نوابه النفلة لا يمكن أن يصلي بها. نعم، هذا يفصلون لك كرام. وحاضر صار، صح و... وأما بالنسبة ليه، آ... آ... آ... آ... هاي الطهارة طرابية. عند جمهور العلماء أنها تنوبه عن الوضوء والغصري. وخالفة عمر والخطار رضي الله عنه وابن مسعود في ما روي عنه وقال لا يتم المجنون مطلق لا يتم المجنون وإنما يتم المحدّث الأصح والصحيح ولا بجمهور عليه سائر الصحابة والتابعين والائمة بل إن مذهب ابن عمر مذهب عمر يعني مذهب عمرة مذهب عمرة عمر, عمر ومسعود نقل عنهما الرجوع عنه ولذلك أنا قال كثير من العلماء ولما جميعا لا يفقه أن أن الترابة ينوب عن الوضوء والغسل نسبتي الوزن وما بالنسبة لي من يحق له ومن يتأمّمُ فبالإجماع أن لا لا المسافر والمسافر المسافر الذي لا يجد الماء سواء كان مريضا أو صحيحا بالإجماع أنه يتهم وأما غيره فقال عطاء لا يتهمم المريض ولا يوجد الماء أما يوجد الماء فهناك خ خلال التالي هذا طبعا في حالة فقد الماء حالة فقد الماء بالنسبة للمريض والمسافر بالإجماعتين ما أما بالنسبة لحالة وجود الماء فقال عطاء لا يتم أحد يا أستاذ للمريض وللمسافر وقال أبو حنيفة لا يتمه الحاضر الصحيح اذا اشترب حاضر صحيح حاضر صحيح اذا عدم الماء لا يتم اذا عدم الماء الحاضر الصحيح لا عدم الماء ينتظر انتظر حتى يخرج الوقت الوقت اذا عطاء قال بالنسبة ل ال قال بالنسبه للحاضر عطاء قال بالنسبه لواجد الماء مريضا كان او مسافرا في لا يتمموا الحاضر صحيح لا يتمموا ل لا, لا الحاضر صحيح لا للنفلي وليس لا الحاضر وبالنسبة لمالك وأحمد والشافعي عندهم أن الحاضر الصحيح إذا لم يجد ما يتم عنا وحاضر صحر جنازة انتعية وحاضر صحر لجنازة انتعية الحاضر الصحيح يتيمم للجنازة إذا تعيات ويتيمم للفريضه ولا يتيمم للنافلة استقلال إنما يصليها تبعا الحاضر الصحيح الحاضر الصحيح. انتعيات انتعيات انتعيات الجنازم عليها إذا لم يوجد إذا يوجد من يصلي عليها غيره، إذا لم يوجد غيره اللي يصلي عليها، تعيات عليه، تحتمت عليه، نعم. وفرض غير الجمعة، وفرض غير الجمعة، وفرض غير الجمعة، كذلك يُصَيَّتم الحاضر الصحيح للفرض إلا الجمعة، ونحل الخلاف في الجمعة. إذا كان ستفوته باستعمال الماء وجذب الماء، لكنه لو استعمله لفاتت الجمعة، أي صلى بتامم لعترق استعمال الماء أو باستعمال الماء وتفوته الجمعة هذا خلاف. أما إذا كان الماء غير ماء كان الماء لم يوجد الماء، فإنه يصليها بتامم لع. نعم. حل الخلاف إذا كان قد وجد الماء ولكن خشية باستعماله أن, أن تفوته يفوت أو تفوت الجمعة لا خشية باستعماله أن تفوت الجمعة اختلاف هل يتأمّم لها ويترك الماء أو يستعمل الماء ولو فاتته نعم وفرض غير الجمعه ولا يعيد ولا, ولا, ولا يعيد لا سنة يعلم مااً كافيا. واقول أو فضلاً جماعتي. ولا يعيد لا سنة يعلم مااً كافيا. أو لا يعيد. أعني أن من صلا ال من صلى الفريضة بالتمم ووجد الماء بعد ذلك لا إعادة عليه. وللعلماء ما في هذا. ف إذا تأمل الإنسان وقبل أن يصلي وجد الماء قال دعوة الضاهر لا يبطل تام وصلي بذلك تام قال الله تبارك وتعالى ولا تبطل أعمالكم ولأن ال الماء ينقض يمنع التيمم وابتداء ولكنه لا يبطل استمرار صلاحيته هذا الجمور من العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى أنه إذا وجد الماء بعد التيمم وقبل الصلاة يبطل وضوه ويتامل. ويتوضع وأما إذا وجد الماء بعد الفراغ بالكلية من الصلاة فذهب الزهري الشهاب الزهري أجماع من العلماء إلى انه يعيد الصلاة وقال جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة وداود الظاهري شمال العلماء قالوا لا يعيدوا لأن كان فراغا من الصلاة بالكليه سدلوا بحديث بسعيد وملابس جموري هو القوي في في خياره. هو المذب الصحيح في هذه القضيتين واما وأما إذا وجد الماء ااا بعد أن كان نسيه شرح في رحله هو ماذا لا أصطلع تذكر أن الماء في رحله الماء وجود في رحله ففي هذه الحالة عند الشافعي ومالك وأحمد في الصحر رواية عنه أنه يقطع صلاته ويتوضع ويستاني في الصلاة تبطل صلاة عند أبي حنيفة وداود وجماعة من الأولمة أنها لا تبطل والصحيفة هو منهب الشافغي ومالك وعحمد لأنه واجد لما يحقيق لأن النسيان لا يسقط استعمال الماء النسيان لا يسقط ليس رخصة في الانتقال من الماء إلى التراب. أما إذا وجد الماء أثناء الصلاة، في الماء أثناء الصلاة، فالصحيح من روايتي أحمد ومالك الشافعي وداود أن لا تبطل، يستمر في الصلاتين، صلاتوه صحيحة، قال أبو حنيفة. جماعة الكوفيين ان صلاته باطل وبالتالي يستأنف تقطع صلاته ويتوضع ويستأنف الصلاة ومذهبه أيضا الجمهور في القضية هو الصحف لأنه استعنف الصلاة والماء ليس موجود وإنما طلع بعد دخوله للصلاة ولا تبطل وعما لهم نعم. خلاص من اسم الصلاةين معاً حتى لو تذكره في آخر وقت الصلاة يعني ليس من الوقت إلى ما يفي بأداء الصلاة حد في هذه لا ليس منه ليس ليس من الوقت لا يوجد وقت إلا ما يؤدي في الصلاة أيوة. يعني ده... لو رجع لي يتم ثم يستنى الصلاة أو لي لي توضأ تخرج الوقت, يخرج الوقت. هل... إذا إذا إذا كان الوقت سيخرج. يستمر في الصلاة. لا يقطع. لا يقطع. لا في حالة النشاء ولا حالة... في حالة. لا. في حالة في حالة نعم. لا نعم في لا في ولا يعيد لا سنة. لا سنة. لا يستعمم وليس سنة استقلالا. لا يستعنفه تام وليس استقلالا. إنما يتمم لها لأن السنة الحاضر صحيح. الحاضر صحيح. ااا مما يكون قد يكون راشيا للماء قد يكون آيساً منه قد يكون متعدد وعلى كل الحاضر الصحيح الحاضر الصحيح يستطيع أن يستدرك ما فات من النوافذ لأنه النفل هو زيادة تفاضل ودرجة وهذا زيادة تفاضل ودرجة ومبالغة في الطاعة وبالتالي هذا يستطيع أن يستدركها متى شاء ولهذا لا تستباح به التهمم استقلال لأن هذا مبنى على أن التهمم هلا وهلا طبعا عند عند مالك وما عند أحمد فإن هويته مملوكة في السخال لكن ابنهم عموما على أن النفلة على أن التيمومة لا يرفع الحدث أوينما يستباح به لمنه فقط نعم لا سنتين عادم ماء كافية لا سنتين عادم ماء كافية هؤ هؤلاء جميعا الذين تكلم عنهم هم المسافر والمسافر سفر الصاحيحا والحاضر الصاحيحا وسافر مباح المسافر سافر مباح الحاضر الصاحيحا هؤلاء إن عادمو ما كافيا والمريض كذلك اللي عنده مثلا يستطيع أن يغسل بعضه بعض أعضائه بعض بعض لا عجوما نعم. يعني يسيبنا مرض ماذا إذا؟ لا نعم، أي نعم. نعم. أو خافوا باستعماله مرضا أو زيادته سوء أو تأخر ضوء. أو خافوا باستعماله مرضا. خافوا باستعماله المرض خاف الإنسان باست باستعمال الماء مرضا. فنحن نظن المرض يزداد الماء. أو زيادة أو أو أو زيادةه أو ظن زيادة المرض الذي كان قائما به أو ظن تأخره البريء تأخره بري نعم أو عطش محترمي لا محترمي أو عطش محترم, محترم اه أو خاف من عطشي نفسي أو عطشي محترم نعم وكإنساني معصوم الدم هذا ليس زاني ال المحصن هذا ليس معصوم الدم والقاتل عندنا ليس معصوم الدم وبالتالي والمستد ليس معصوم الدم كل الذين ليسوا معصوم الدم وليسوا معصومين الدم هؤلاء ليسوا محترمين لكن الأولى أن يقوم القاضي بتنفيذ الحد فيهم ولا يعطان شيئا من الماء. إذا أعطيشو، الأولان يسارع بتمديد الحد فيه، ولا يبقى الماء. وإنما يبقى الماء للتمومي، يبقى الماء للوضوء وللقصاد. لكن المحتار، كلب، كالإنسان المعصوم الدم، وكلبه هاي هذا يقاله الماء ويستعمل الإنسان طعم. نعم. أو تأخر الضيء أو عطش محترمين معه محترمين مع أو بطلبه تلف ماله أو بطلبه تلف ماله أو خشية إذا طلبه أن يتلف مالاً معتبراً عنده أن يتلف مالاً معتبراً عنده وطلب الماء اختلفوا فيه على أبو حنيفته وهي رواية عن أحمد. لا يطلب الماء إلا إذا كان قريبا وظن وجوده فإذا لم يظن وجوده ولم يكن قريبا لا يجب عليهم قريبا وقال الله تبارك وتعالى فلم تسجدو معه وقال زمه منهم الشافعي ومالك وهي عن أحمد وداود يجب أين يطلب الماء ولو ولوته موجوده لا يترك طلبه إلا إذا كان مترقى من عدم وجوده نعم لكنه إذا خاف بطلبه تلف مال يتم نعم أو بطلبه تلف أمان أو خروج وقت أو خروج وقت كذلك إذا خاف بطلب الماء خروج وقت الصلاة فإنه يتأمم مم. يعني لواجد الماء أصلاً اختلف فيه أيتأمم أو يستعمل الماء إذا خاف خروج الوقت باب أحرى إذا خاف بالطلب خروج الوقت مم. عن هذه خروج الوقت تعود على الحدث تعود على الذي خاف خروج الوقت لا, لا لا هو الذي خاف خروج الوقت هنا هنا يعني بطلب الماء لكنه سيذكر لك ايضا ان فيه خلاف باستعمال الماء هنا لم يكن خلاف هنا قال إذا خا لا خلاف في هنا, هنا, هنا قال اذا خاف خروج الوقت بطلب الماء يتم اتفاق واضح وإذا خاف خروج الوقت استعمال الماء ذلك خلاف نعم سيذكره أو تلف مال أو خروج وخر كعدم مناولين أو آلة كعدم مناولين أو آلة كذلك إذا عدم المناول هو مريض يعني يستطيع أن يتناول الماء أو لع أو ولمج ال آلة به الماء مثلاً يغرف به الماء و مثلاً لمج أو لمج دلو يسحب الماء من, كلها من الماء من البير هذه الحالات كلها وكالعدم الماء تماماً. وهل إن خاف فواته بالتماله خلاف؟ أيوة. أما إذا خاف فواته، وقت الوقت باستعمال الماء فمسألة فيها خلاف. بعضهم قال يستعمله لو الوقت ولو وقت ولا خرج الوقت. بعضهم قال يتمم، يتركه. الماء نعم. وج وجزا جنازة وسنة. لكن لكن الواقع العملي الآن أن أكثر المتممينه. يقضون في تعممهم وقتا أكثر من الوقت الذي يقضاه عليهم طول وبالتالي تكون قضية بالنسبة لهذه الجميع من الناس بسهل مطرح عليهم أن يستعمل المعام نعم وجاز جنازة وسنة وجاز جنازة وسنة وجاز جنازة جنازة وسنته كامل الكلام ومس المصحفين وقراءة وطواف وركعتاه بتيمم فضي فجاز جنازه صلاه على الجنازه ولو لم تتعين التي لم تتعين وجاز سنه وسنه صلاه السنن ومس المصحفين وقراءة المصحف وقراءه وطوا قراءه القران والطواف بالبيت باركعت طواف في بيتي بيتمم الفرض معنى عيدها من أن تصلي به الجنازة ويجوز لك أن تصلية به النواذ ويجوز لك أن تصلية به المصح. ويجوز لك أن تقرأ بذلك أن تطوف به تعمم الفرضين أنهى، كذلك نهى، كذلك نهى، إذا تعمم تلين نهى، إجود ما أشتمنا النوافل، إذا تعمم الفرضي، ت تصلي فرضا واحدا وتفعل ما أشتمنا النوافل، وإذا تعمم تلين فرضي، تفعله بهذا ما نعم. نعم. نعم. وصار وصلات الناس هذه الأشياء تفعلها بتأم ومتضي أو تام ونله لا وركعته بتأم ومتضين أو نفلين أنت أخرت أنت أخرت أنت أخرت هذه عن عن تيمم الفرضي تأخ تأخرت تام الفرضي أو نله نعم نعم يعني يفعل هذه الأشياء تبع طبعا. لا فرض آخر لا فرض اخر لا يجوز له أن يصلي فرضا آخر والمذاهب في هذا كما قلنا هي ثلاثة مذهب أبو حنيفة وداود أنه صديم أشى لأن أتم ما كان ومذهب مالك والشافعي وأنه يصلي فرطاً واحداً بالتأمم لا يصلى به أكثر من فرطاً واحداً لا يصلى به أكثر من فرطاً واحداً وماذا أبو أحمد أنه لم يخرج الوقت يصلي ما شاء من فرطاً أنا لا فرطاً آخر؟ وان قصر واصح المذاهب هو ذهب ابي حنيفه في القدر صح المذاهب القديم هذه الاربع حاله توته وهو ان التيمم عليه احاديث صحيحه صريحه وهذا الذي وافقه يعني يسر الدين ايانا هو حديث صحيح واضح حديث جابر عند بيورات عند عند عند بزار من قطان حديثة بذر عند تلمذي حديث صحيحة صحيحة في القضية نعم نعم لأن الحديث الذي ذكرتم شيئا يوصل لفرضا واحد أي نعم قدم السنة ابن عباس حديث ضعيف حديث ابن عباس عليش هذلي أن أن فرض لأن الفرض تم لا يصلي به إلا هذا النوع وأيضا في بعض الأعذار عن أبي عمر وغيره تشبه هذا الحديث الذي يحكم حكم الرفع لأن ابن عباده قال فيه من السنة من السنة أقالها صاحبي يحكم لما قال بالرفع لكنه ضعيف نعم لا فرض آخر وإن قصدا لا فرض آخر وإن قصدا وإن قصده وإن نويت أصلا أنك ستصلي بهذا التهم عدة هذا لا يجوز لك أن تصلي إلى هاتفا عند مالك ولكنه مالك في هذه القضية ومن بالشافع هو أضاف المالك وبطل الثاني ولو مشترك وبطل الثاني ولو مشترك ولو كان ولو كان أن تاملت للظهري والعصري، ت تاملت للظهري والعصري، لأنهما مشتر مشتركة مشتركتا الوقت، و... أو تاملت للماربي والشاي، وهما أيضا مشتركتا الوقت، فا إن الفارق الثاني يظل عند مالك، مم. عند أحمد صحيح، وعند عند مالك وشاف إذا ما هو أضعه من هذا النوع. الثاني ولو ولو يشير هنا إلى ولو خلاف في مذهب الخلاف داخل داخل من هم مالكين قول يقول من لا, لا آه نعم آه ولو يشير بعلاقة خلاف المال يشير إلى خلاف أو إلى خلاف من هم إلى خلاف، خلاف المذهب مذهب خارج خارج مذهب المالك، إلى خلاف المذهب معناه إلى خلاف عند الآخرين. الثاني ولو مشتركة لا بيتامو من, لا, بتيم من لا يجوز أن تصلي الفرض بيتامو من لا يجوز أن المستحب. تامو المستحب لا يصلي به شيء من النار من فرعة. كانت هذه من زيارتي عالي من ادخل الى السلطان نعم هذيك انا وجاز كذا كذا كذا لا بيتم من أيوة نعم ولزم موالاته وقبوله بشمان فليس من موالاته تجيب موالاه تتم ك كما في الوضوء ولا تجهد فوق تجيب موالاته وفي الخلاف الذي يرعيناه في نفس الخلاف الذي يرعيناه في الوضع يقال هناك نعم وقال تجيبه نعم ونزيب موالاته ونزيب موالاته نعم تجب الموالات التي هي الفور معناها أن يوالي أي مثلا يمسح على وجهه ثم يتبع على الفور على يديه قبول هبة ما؟ وتجب يجب عليه ان يقبل هبة ما. إذا هو له ما، يجب عليه ان يقبل تلك الكذب. نعم. ديا توضأ. لا ثمن او قرض لا ثمن أو قرضه. لا يجب عليه قبول ثمن المال. إذا تبرع له بثمن المال، لا يجب عليه قبول الثمن. لان الثمن فيه منا الحق من لا ثمانين أو قرضه وكذلك عجب عليه أن يتسلفه شخص شخص قرضه قرضه. ها؟ لا عجب عليه قل لا ثمانين, لا, لا, لا, لا ثمانين أو قرضه لا لا لا قرضه, أو قرضه. و ولازم موالاته وقبوله بجمال الله لا قبول ثمن أو, ق... أو, ق... أو قبول قرضه لا لا لا يجب, كسر كسر لا يجب عليه أن يقبل ثمانين <تصفيق> الذي أهدي إليه يشتري به الماء ولا يجب عليه أيضاً أن يقبل القرض الذي أقرض ليشتري به المرأة أما يدوه نعم كذلك يجب عليه نعم يلزم القبول يلزم القبر. نعم وأخذه بثمن اعتيدة لم له. لم وكذلك يجب عليه أخذه بثمن اعتيدة لم يحتج له. وإن, بذمتي. وإن بذمتي. وقال وأخذه وأخذه قال ولزم موالاته وقبول هبة ماء لا ثمانين أو قرضي وأخذه بثمانين اعتيدا لم يحتج له وان بذمة. ولزم ولزم ولزم قاعدين فقره. ولزم موالاته وقبول هبة ماء لا ثمانين أو قرضي وأخذه ااا أو قرضه إذا أو قرضه وبالرضا بفضل. إذا الذي يقول أن القرضة يجب عليك أن تقبلهم لأن القرض ليس فيه من القرض الحسن ليس فيه من ولازم مولد وقبول هبة مالين أو آه. قرضه أيوة. أحمد جمل اعتراضي لا ثمن لا ثمنه جمل اعتراض لا قبول ثمنه لا قبول ثمنه أو قرضه إذن علينا يجب أن تقبل القرض إذا تبرع عائلتك بالقرض تبرع عليك تبرع بالقرض لأن القرض لا منتهي. فيجب عليك ان تقبله قرضه نعم ولازم موالاته وقبول هبه ما الا ثمن او قرض او بقرض يجب عليك فهي نعم بثمن ذلك يشتريه بثمن مقتدن. لا كان عنده ما يشتري به مما لا يحتاج إليه، وكان الماء يباع بثمانين معتادا فيجب عليه يشتريه. ما إذا لا لا آخر عليه. نعم. إن بذمة. وإن بذمة ولو كان ولو كان اشتراه بذمة، معناها إذا كان يستطيع أن يشتريه، وكان الماء يباع بثمانين معتادا. يجب بعدين يشتريه يا لم يحتج لي ثمنه ولو في ذمتي ولو بالدين وطلبه لكل صلاة و... ويجب طلبه لي كل صلاتي وإن, وان توهمه لا تحقق عدمه وانت لا يشق منه نعم وان توهمه لا تحقق عدمه طلبا لعشقيه يجب عليه ان يطلبه لكل صلاة وان انت وجودهم معناها اذا كان ظن عدم وجوده ولو كان علما عدم وجوده انا يجب عليه ان يطلبه ايا تيقن وجوده واذا ظن وجوده واذا شك وجوده واذا واذا لن يعلن عدم وجوده ليتوهم وجوده وكان عدم وجوده اما اذا تيقن عدم وجوده فليجب عليه والطلب في حدود عدم المشقه إذا كان مثلاً في ركبة صغير يطلبه في ركبة كله وإذا كان في مدينة كبيرة يطلبه في شراني المواري نعم المواري نعم في القرية؟ نعم في القرية يطلبه في شراني الذين هيلونا نعم بعيد بعيداً يعني بعيداً جداً فل هذه المواري طبعاً وإن لا. وان ذنبه لا يشق عليه لا. عليه. نعم. وطلبه كل لصلاة، وانت توهمه لا تحقق عدمه طلب لا يشكره. طلب الله يشكره. رفقة مم. قليلة أو حوله من كثيرة نعم. كرفقة قليلة مثله، كرفقة قليلة مع كرفقة قليلة تطلبه فيها كلها أو معك. كثيرة رفقة كثيرة جدا من إلى القرية ومدينة ومجموعة كبيرة هيتطلبوا في من حولك منهم نعم كرفقة قليلة وحولهم من كثيرة إن جاهلة بخلهم به إن جاهلة بخلهم به أما إذا تأكد من بخلهم به فلا يجب عليهم طلب لا يتعبون بس. ها يعني البحث من قبل تعالى هي نعم يتأكد من دخلهم به أما إلى جهلة فإنه فتر يطلبون نعم ونية استباحة الصلاة ونية استباحة الصلاة وتجب نيه استباحة الصلاة إذا طلب الماء هذا يجب لماذا لأن تحصيل ااا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب لأن الماء لا تتم الطهرة إلا به فطلبه لا يتم الحصول على الماء إلا بالطلب فكان طالبه واجبا واجب. لكنه واجب إيضا في حدود عدم لمشقة زائدة فقال الله تبارك وتعالى إيضا لا يكله الله نفسه إلا هو صح إذا انتقل إلى قضية أخرى ما هي أول عصي في هذه القضية؟ لما انتقلاء بن أنية، أنية تجبه، أنية تجبه التامه اتفاقا، تجبه التامه عند جماد.